من قبلك فحاق بالذين سقروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهير من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ لا يستطيع النصر انفسهم ولاهم مما يشحبون بل ما تعنى هؤلاء وآباؤهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون ان ناتئ الارض انقصها من اطرافها افهم الغالبون